Walla mu anna ما أنزلنا على وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Izaltum انتم de الدنيا وهم aarde, en والركب zijn منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله hen كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا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 ويقللكم في أعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلعون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بضررا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 Weer een manier om te gaan en om te gaan en om te 119. وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله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 وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إِنَّهُ هو السميع العليم وَإِن يريدوا أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عزيز حَكِيمٌ يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين wij zijn van jullie een meerderheid, maar een deel van degenen en eenenigheid, eenheid, eenheid, eenheid, eenheid, eenheid, eenheid, eenheid, eenheid, ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب en الله سبق لمسكم فيما moeten doen, wat فكلوا مما elkaar خلالا doen, واتقوا الله الله غفور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 وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم إِنَّ الذين آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ we gaan het niet om een beetje een beetje een beetje een beetje een شيئا حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأولئك مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ faseepo in de aarde vier maanden en weten dat jullie geen magie Allah zijn en dat Allah Allah فَإِنْ تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أَنَّكُمْ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أَلِيمٍ إِلَّا الذين عاهدتم من المشركين ثم ما لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين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 وَإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأْمَنَهُ ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون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 en we de verzen voor de volkeren onthullen, zodat zij leren. En je bent de meester van الا تقاتلون قوما نكسوا سوء ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدا انكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 وعمارة المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الْآخِرِ وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فَأُولَئِكَ هم الظالمون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 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المشركون نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا. Wa in hiftumaj latan, sa' sa' ufa' en la' Allah hakim, koti rulladin, la' billa' ju, la' ju, billa' humilla' ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يذئون وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله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 119. وإن الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عدة الشهور عند الله شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. منها أربعة حرم zal ik de Dijn de Quim? Fala tevlmo fi in anfusakum. Wqatil al Mshrikin kaffa, kma yqatilunakum kaffa. al Mttqin. انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا عاما ladina, عاما uw عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم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 <tuur> en wellen, en h天, enої, in een firu, hij fa' fa' een, hij kloot, hij kloot, hij dubbel, Looi kan er een vriend en een reiziger die je volgt, maar de moeite is met انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين Laijsta's in kaal, vijf, een uur, een uur, een uur, een uur, een uur, een uur, een uur, een uur, een uur, een فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك حتى الحق وقلبوا لك الامور حتى زال الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا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 من عنده أو بأيدينا فتربطوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تقبل مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في القياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 فإن أقطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادذ الله ورسوله فأنت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 واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة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 وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ منهم لِلْخُرُوجِ للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أن بِاللَّهِ بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 قلت لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَحْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ